طاسير تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون دون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سور العذاب وهم في الاخرتهم الاخسر وانك لتقلق القران من لد حكيم عليم اذ قال موسى لاهله انني انني تُنَارًا تَأْتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ فِي شِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَنُونْ طَلَمَّ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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير 117. إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 118. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين